ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب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 خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد تقدم في كلام المصنف رحمه الله الإمام الطحاوي غفر الله له جملة مما يتعلق بأنواع التوحيد توحيد الله في إلهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وقد ذكر جملة من أسماء الله تعالى وصفاته التي يتصف بها سبحانه وبحمده وما ذكره من الصفات جرى فيه على ذكر الإثبات المطلق والإثبات المفصل والنفي المجمل والنفي المفصل فيما يثبت كمالا بعد ذلك قال رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه وهذه المسألة هي آخر ما ذكره رحمه الله في هذه المقدمة التي ذكر فيها جملة مما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وهي جواب عن إشكال يريده بعض الناس فيما يتعلق بصفات الله وذلك بعد أن فتحت المدارس اليونانية والآراء التي خلطت على الناس في عقائدهم فاحتاج أهل العلم أن يبينوا بعضاً مما يريده أولئك للجواب عنه لا لتقريره أي أن العلماء رحمهم الله تناولوا بعض مسائل الاعتقاد ضرورة لاختيارا، ضرورة للرد على شبه المشبهين وإرادت وإرادات الموردين وليس على وجه التقرير والابتداء الذي يقرر فيه ما لله عز وجل من الكمالات إنما جاء ذلك ردًا على ما كان عليه أهل الكلام من ذلك هذه المسألة التي قررها المصنف رحمه الله في هذه الجملة. انفداء من قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى ربوبية ولا مربوب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 أعقبه بجملة من الاستدلالات قال فيه ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير ولا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فذكر خمسة أدلة وتعليلات لما تقدم وبهذا تكون انتهت هذه الجملة نهاية الجملة التي بدأها بقوله وما زال بصفاته قديما عند قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه الجملة قد تضمنت ثلاثة أمور الأمر الأول التقرير وذلك في قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها لا يزالوا عليها أبدية هذا التقرير هذا التعصيل كالقاعدة التمثيل قال رحمه الله ليس بعد الخل خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم البري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه محي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا الاسم قبل أحياهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم هذا المقطع مثال لتقرير القاعدة من خلال اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته تعالى وهي صفة الخلق المستفادة من اسمها الخالق جل في علاه بعد ذلك ذكر استدلالاً لما تقدم وهو في الخمسة الأدلة التي ذكرتها في قول ذلك بأنه على كل شيء قدير وأن وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السمع المصير تضحت المسألة الآن إذن عندنا في هذا المقطع الذي سنتناوله إن شاء الله تعالى هذه الليلة تأصيل وتمثيل واستدلال على ذلك يقول رحمه الله ما زال بصفاته قديما أي أن الله تعالى متصف أي أن الله تعالى كان متصفا بصفاته في القدم قبل أن يوجد الخلق فقوله رحمه الله ما زال اجتمع فيها نفيان النفي الأول ما والنفي الثاني زال التي تقتضي النفي وهو ذهاب الشيء فاجتماع النفي مع النفي يفيد الإثبات ولذلك أجريت كلمة ما زال مجرى أجريت كلمة ما زال مجرى كان فلو شلنا ما زال بصفاته قديما استق... ووضعنا عنها كان بصفاته قديما استقام المعنى فقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه أي كان بصفاته قديما قبل خلقه وقوله رحمه الله بصفاته ألبى للمصاحبة أي ما زال جل في علاه معه صفاته تصاحبه صفاته قبل خلقه قديما قبل خلقه وقوله رحمه الله بصفاته الصفات جمع صفة وهي في اللغة النعت والحلية والمراد بها هنا المراد بصفة بك بصفات هنا ما قام بذاته جل في علاه من نعوة الجلال والجمال والعظمة والكمال فإن الله وصف نفسه جل في علاه بما هو أهله من الكمالات هذه الكمالات وذلك الجلال وتلك العظمة ليست حادثة بعد أن لم تكن بل لم يزل جل في علاه متصفا بها قبل خلقه صفاته قائمة بذاته قبل خلقه، فليس وجود الله تعالى الأزلي وجوداً مجرداً عن الصفات، بل هو موجود جل في علاه بصفاته سبحانه وبحمده والصفات نوعان: صفات ذاتية وصفات فعلية. أما الصفات الذاتية فلا شك أنها داخل في قول المصنف رحمه الله ما زال بصفاته قديما فصفات الذات هي التي لم يزل ربنا جل وعلا متصفا بها ولا يزال فهو متصف بها أزلا وأبدا كصفة الحياة مثلا فهو الحي جل في علاه أزلا وأبدا فلم يخلو عن هذه الصفة في وقت من الأوقات في الأزل ولا في الأبد أي في المستقبل ومثله أيضا القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره أزلا وأبدا فهذه الصفة من الصفات الذاتية فقوله رحمه الله ما زال بصفاته أي صفات الذات بالاتفاق لا خلاف بين العلماء من مثبتة الصفات في هذا المعنى أما النوع الثاني من الصفات فهو صفات الفعل وهي الصفات الاختيارية وسميت صفات الفعل اختيارية لأنها متعلقة بالمشيئة فهذه من حيث أصل اتصاف الله تعالى بها لم يزل متصفاً بها ولا يزال متصفاً بها فهو متصف بالفعل أزلاً وأبداً قال الله جل في علاه فيما أخبره عن نفسه سبحانه وبحمده فعال لما يريد فجنس صفات الأفعال أول ليس قبله شيء وهي كذلك في الأبد فهي لا يزال الله تعالى متصفاً بها ما الفارق إذن بين صفات الذات وبين صفات الفعل الفارق بين صفات الذات وصفات الفعل أن صفات الفعل تتعلق بالمشيئة وأفرادها قد تحدث بعد أن لم تكن إذن الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل أن صفات الذات تتعلق بمشيئة الله متى شاءت اتصف بها ومتى شاء لم يتصف بها هذا وجه الوجه الآخر أن أفراد صفات الفعل قد تحدث بعد أن لم تكن مثال ذلك الاستواء فإن الله تعالى أخبر عن استوائه بأنه كان بعد أن لم يكن ثم استوى على العرش وهذا لم يكن قبل هذا هذا لم يكن قبل خلق العرش لم يكن الله تعالى مستوياً عليه قبل خلقه فهذا من صفات الفعل التي يتصف الله تعالى بها بعد أن لم تكن وقوله رحمه الله ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه فيه إبطال لمذهب معطلة الصفات من الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين يقولون إن إثبات الصفات في الأزل يستلزم تسلسل الحوادث في القدم وهذه ما مسألة تعرف بمسألة التسلسل وسيأتينا الحديث عنها إن شاء الله تعالى بعد قليل إنما هذه هذا التقرير الذي ذكرته شرح لكلام المصنف رحمه الله يرد به على الجهمية والمعتزلة حيث يقولون إن إثبات الصفات في الأزل يستلزم تسلسل الحوادث ثم يقولون تسلسل الحوادث ممتنع وبالتالي يبطلون إثبات الصفات الله تعالى في العزل وسيأتي تفصيل هذا بعد قليل قضية التسلسل وبيان مجمل فيما يتعلق بها الأمر الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله بعد أن قرر ما زال بصفاته قديما قبل خلق أي قبل وجودهم قبل أن يوجدوا فصفاته سابقة لخلقه وليست مفتقرة إلى وجودهم حتى اتصل بها بل هو الغني عن خلقه جل في علاه. لم يزدد تقريرا لهذا المعنى يقول رحمه الله لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته أي أن الله تعالى لم يحدث له بسبب إيجاد الخلق وإحداثهم لم يحدث له وصف لم يكن متصفاً به قبل خلقهم وإيجادهم وهذا يؤكد الجملة السابقة فالجملة السابقة جاءت مثبتة وهنا جاءت نافية وهذا لتأكيد معنى الجملة السابقة جملة الماضية قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه والمقصود بقديما أي في الأزل وقوله رحمه الله لم يكن لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته هذا تقرير للمعنى المتقدم لكنه بصيغة النفي فهو تأكيد للجملة التي قبله وهي أنه ما زال بصفاته قديما قبل خلقه سبحانه وبحمده